God. إذ مادى ربه لداء خفيا قال ربي وَإِن فهذه دي بسم, بسم الله الرحمن الرحيم كان ها يا ذكروا رحمتي ربك عبده زكري the Well, yeah. فهب دين لكم بِسْمِ اللَّهِ أَنَا الْوَحِيدُ بِكَ يَا إِلَهُ ورحمت يربك على زكريا اذنا وقال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقوم بدعا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي مِنْ أَنعَامِي فَ يا زكريا اننا نبشرك بولد من, من اسمه يحيى soon. بلوت <تصفيق> منا <تصفيق> <تصفيق> خلقتك من قبل ولم تكو شيئا قال قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس